مَن يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَإِنْ خِفْتُمْ مَسَاءَةً فَسَوْفَيُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ خِفْتُمْ مَسَاءَةً فَسَوْفَيُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ان الله عليم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون قاتل لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله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 وقالت اليهود زيره ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود زيره ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم, ذلك قولهم بأفواههم يذاهئون قول الذين كفروا من قبل يذاهئون قول الذين كفروا من قبل فاتلهم ضاه فاتلهم ان يفتكون ان لا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من اله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ان يعبدوا اله واحدا ياخذ احد يصوره لهم من دون الله والمسيح ابن مريم لا اله الا هو لا اله الا هو سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون